Book 2 96 96 hat, hat, felefe hat, hat, hat, amint az ébresztő óra hat, انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. ركتن أفعل دك أمين تنو نومك. أصير متعباً بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعبا مجرد أن يكون علي أن أدرس. أبغى اليوم مكاد. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين. ميكورهيفا متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ أمين اشبيلاتني يدوم بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. فالهيف <تصفيق> أمنت أشكيش سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. من ييديك فوق <تصفيق> إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ الدوغز نفوق. أمادك تدق. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. الدوغز نفوق. أمي؟ أعيش شعش وارق. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما إنني بصحة جيدة. أصعيب من فيك أهيت إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. ويشقق أواش أهيت إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. أكُشف مَعَنُّهُ الأَهْيَةُ، هَوْجَ هَزَأْلَنَّهُ. إنَّهُ يَجْلِسُ فِي الْحَانَةِ، بَدَلًا مِنْ أَنْ يَذْهَبَ إلَى الْبَيْتِ. إنَّهُ يَجْلِسُ فِي الْحَانَةِ، بَدَلًا مِنْ أَنْ يَذْهَبَ إلى الْبَيْتِ. أما يرى حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. أما يرى إنت ذوم؟ فلا شيء حسب ما أعلم، فإن زوجته حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. أمي رأينتم، هو حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. الأرطم يجب لقد راحت علي نوما، وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نوما. وإلا لكنت حسب الموعد لك إشتamabuszt egyébként لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد لقد فاتني الباص وإلا كنت حسب الموعد nem találtam meg az utat لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد